وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم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 لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها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 وقال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون, يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين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 وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالد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 فنعم أ ج ر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم